رحمه الله تعالى ونبتد من حيث انتهينا عن الكلام على تقسيم البدع وبيان خطورتها فقد سبق الكلام على تقسيم البدع باعتبار أنها بدع كلية أي في كليات الدين أو أنها بدع جزئية ترد في بعض الجزئيات وسبق الكلام على خطورتها جميعا وسيتحدث المصنف هنا عن الشأن فيما يظنه الناس أنه من البدع الجزئية لأنها في مآلها تترتب عليها أمور خطيرة وسيذكر المصنف هنا بعض الأوصاف التي إذا لحقت على هذه الأمور التي يظنها الناس يزئية أنها تؤدي بها وتلحقها بخطورة أو بالآثار الخطيرة التي تترتب على البدع في الكليات والأساسيات اقرأ بارك الله فيك فصل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط أحدها أن لا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه لأن ذلك ناشئ على الإصرار عليها والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ولذلك قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار فكذلك البدعة من غير فرق إلا أن... هنا إذا تنزلنا وقلنا أن بهذا التقسيم الوالد فإن من ذكر هذا التقسيم اشترط عليه شرطا وهو أن لا يداوم عليها والحقيقة أن الإنسان وينوقع في بدعة جزئية على ما ذكر المصنف هنا فإنها لابد أن تقوده, أن تقوده إلى غيرها وهذا معنى المداومة عليها وإذا داوم عليها انتقلت به من حال إلى حال فهو يخالف السنة في أمر من الأمور ويبتدع بدعة ثم تنقله المداومة على هذا الأمر إلى أن يتخذ ذلك منهجا ولذلك قال المصنفنا إذا داوم عليها فإنها ترتفع إلى درجة البدع في الكليات وأما ما ذكره من هنا قالوا لا صغيرة مع إصرار هذا ليس بحديث وإن ظنه الناس حديث قال المحقق هنا أخرجه قضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس لكن إسناده ضعيف وذكروا فيه قال ورد من طريقة بشيبة الخرساني على ابن عباس وقال البخاري فيه أي في أبي الشيب هذا فيما نقلوا عنه المناوي قال لا يتابع على حديثه لا يتابع على حديثه وقال الذهب في الميزان أتى بخبر منكر فهذا ليس بحديث وإن ظنوا بعض الناس حديثا فالمعاصي كما هو معلوم من شأنها أن الإنسان إذا داوم عليها لا شك أن ذلك يكون أكثر خطرا وكذلك البدعة الجزئية إذا داوم الإنسان عليها فإنها تؤدي به إلى مخالفة أو الازدياد في مخالفة السنن نعم اقرأ بارك الله إلا إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وصخطة الشاهد بها أو عدمه بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على أن لا من موضعها وأن تقوم على تركها القيامة وتنطق عليها ألسنة الملامة ويرمى بالتسفيه والتجهيد وينبز بالتبديع والتضليل من كان, ما كان ضد ما كان عليه سلف هذه, الأمة سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة وهذا فرق جيد ذكره الشاطب هنا أولا أن البدعة إذا قام بها صاحبها فإنه لا بد أن يدافع عنها ثم يسميها بغير اسمها يسميها شرعا ويسميها سنة ثم ينافع عنها ثم ينكر على من يخالفه أي من أهل السنة فيها ولذلك هذا الشرط المذكور هنا في قول الشاطب أن لا يداوم عليها الصحيح أن الإنسان إذا ابتدأ بدعة فإنه يلازمها لأن البدعة من معانيها كما سبق معكم في تعريفها من معانيها أنها طريقة في الدين مخترعة فهو اخترع هذه المسألة ولزمها وعمل بها فلا يتصور أن نقول أنه لا يدوم عليها لأن إذا قلنا أنه لا يدوم عليها معنى أنه تركها, معنى أنه تركها. فإذا تركها فإن تركها من باب التوبة إذا تركها فإنه يحمد على تركها تركها لله فإنه يحمد على تركها وأما إن داوم عليها فهذا تحصيل حاصل لأنه أصلا إذا قام بالبدعة فهو إما أن يتركها وإما أن يداوم عليها فقول هنا أن يداوم عليها ليس له قسيم آخر إلا أنه يتركها إلا أنه يتركها أو يفعلها في بعض الأحيان فإذا لم يتخذها عادة ودينا فإنها في الحقيقة لا تسمى بدعة وإذا اتخذ عادة ودينا فإنه يذم عليها ذما عظيما حتى وإن كانت من البدعة الجزئية على التقسيم السابق ولذلك قال أن من وقع في شيء من الابتداء حتى وإن كان صغيرا فإنه ينبني عليه أنه ينكر على من يخالفه ينكر على من يخالفه بمعنى أنه يرى أن المعروف معه والمنكر مع غيره ويرى أن السنة معه والبدعة مع غيره هذا ولذلك البدعة في الحقيقة تستبع الضلالات ومن هنا فإن خطرها عظيم وأما قوله إن المعاصي إذا أصر عليها فإن ينبني عليه طرح الشهادة لأن معلوم أن الشهادة لا تقبل إلا من العدل من شرط الشهادة من شرط قبول الشهادة أن تكون من عدل والعدل كما ذكروا في تعريفه أنه من أقام الواجبات وترك المحرمات وابتعد عما يخل بالمرؤات هذا العدل عدالة في المصطلح الإسلامي في المصطلح الشرعي وأن يكون, قائماً أن يكون حسن الاعتقاد قائما بالواجبات تاركا للمحرمات وأن يكون ذا مرؤة لذلك قال الشاطب أنه إذا أصر على المعاصي فإنها لا تقبل شهادته إذا أصر على المعاصي فإنها لا تقبل شهادته وكذلك الشأن في قوله في المداومة على البدعة في المداومة على البدعة نعم والدليل على ذلك الاعتبار والنقل فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار ومن طال عسير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى أي نعم يقول إن المبتدع يصر على بدعته ثم يعمل بها ثم يدافع عنها ثم ينكر على أهل السنة وإذا وجد من ينصره على ذلك ازداد إنكارا على أهل السنة نعم وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا وليست كذلك المعاصي فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لتوبة له منها حسب ما تقدم نعم هذا سبق الحديث حديث معاوي بن أبي سفيان سبق الكلام عليه في أوصاف أوصاف البدع وما يرتب عليها من الضرر ومن الخطر يتجار بهم الأهواء الكلب هو داء يصيب الرجل وقد لا يشفى منه وقد يشفى منه لكن الأكثر أنه لا يشفى منهم فشبه فشبهت البدع والأهواء التي تتجارى بأصحابها بهذا الداء ومضى معكم أيضا الكلام في أن المبتدع هل هو توبه هم لا فلما رأى السلف أن عادة أهل البدع أنهم يتجارون فيها تتابعون فيها وينشرونها ولا يرجعون فنظروا من هذا الاستقراء فقالوا أنهم لا يعودون ولا توبة لهم وقد مضى معكم بحث في هذا وهو أن منهم من يتوب قد سبق معكم في دروس ماضية أن منهم من تاب وقد ثبت بهذا بدلك ثبتت بذلك آثار عن السلف والله عليهم فالمقصود أن الغالب عليهم أنهم لا يرجعون أنهم لا يتوبون ومن هنا والعياذ بالله كانت خطورة, خطورة البدعة من هنا كانت خطورة البدعة ولذلك مال المصنف في بحوذ سابقة على أن البدعة سواء كانت في الأمور الجزئية يعني في أمر صغير او كبير كلها خطير كلها خطير لما يترتب عليها من الآثار الخطيرة تقرأ الشرط الثاني والشرط الثاني أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون يثم ذلك كله عليه فإنه الذي أثارها وسبب كثرة وقوعها والعمل بها فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتها بحسب كثرة الإثم وقلته فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه أو ترب أو تربى عليها نعم الحديث المذكور هنا حديث أخرجه مسلم في باب الزكاة ومعناه أيضا وقريب من أخرجه الإمام البخاري وأخرجه النساء أيضا في باب العلم وساق المصنف الحديث هنا للدلالة على أن من سن بدعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنه لا بد أن يترتب على أثرها الاقتداء به وإذا وقع الاقتداء به ولا بد سواء شعر أو لم يشعر فإنه حينئذ يكون في حكم من سن سنة سيئة فتوبع عليها وهذا الحديث أصل عند أهل العلم وقاعدة من الخواعد التي تدل على أن الإنسان مسؤول عن عمله ومسؤول عن ما يترتب عليه على عمله ومن هنا كانت تكليف مبني على هذه المسؤولية العظيمة كثير من الناس يتهاون بالمسؤولية ويتهاون بمسؤولية الكلمة وبمسؤولية العمل مسؤولية سائر التصرفات والشريعة السمحة لتعظيمها المسؤولية فإن هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان مسؤول عن تصرفه وما يترتب عليه وما يترتب عليه فمن دعا إلى خير فإن له, له أجر وله أجر ما يترتب على ذلك الخير إلى يوم القيامة ومن دعا إلى سيئة أو سنة, سنة سيئة كان عليه وزر عمله ووزر من عمل بعمله عياذا بالله إلى يوم القيامة وهذا لا شك من تعظيم أمر المسؤولية في الإسلام وإلزام المكلفين بالنظر في تصرفاتهم بحيث لا يتصرفون إلا ما هو في صالح أنفسهم وفي صالح المسلمين سواء في العلم أو في العمل أو في سائر التصرفات ومن شعر بهذه المسؤولية العظيمة فإنه حينئذ يدرك الواجب عليه وتصبح تصرفاته تصرفات مسؤولة وإذا وفق من الله عز وجل تسقط عنه في الدنيا والآخرة ويفقه الله لخير كثير لأنه ينظر في تصرفاته ويعلم أنه مسؤول عنها ومسؤول عن ما ينبني عليها سواء الكلمة التي يتهاون بها الناس ولو كلمة محدودة أو الكتابة أو القول أو المقال أو العمل أو أي تصرف من التصرفات وهذا الحديث عند مسلم كما سبق وهو عند الإمام البخاري واعتبره العلماء أصل في تحديد هذه الأمور فهنا الإنسان وين ابتدع بدعة وتهاون فيها وقال هذه صغيرة وتلك مخالفة صغيرة لكن الحقيقة أنه مسؤول عنها وكل من اقتدى به في ذلك فإن عليه, وزر وزر عليه ذلك الوزر يتحمله إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا ولا شك أنه لي تبع عظيمة تبع ضخمة نسأل الله لنا ولكم العافية واعتبر العلماء أيضا من معنى هذا الحديث ما ورد عند الإمام البخاري في شأن ابني آدم فإن من سنى القتل أول أمره عليه وزره ووزره من عمل به إلى يوم القيام ثم عدت مع تأتي معكم مسألة من تاب هي مسألة توبة المبتدئ إذا تاب وصدق مع الله زجل ورجع إن عليها أن يأتي بأعمال عظيمة تكفر عنه ما عمله من تلك الأوزار التي وقع بها بالضلالة أو أضل غيره بها ولا شك أنكم تلاحظون أن هذا الحديث هنا من أن من سن سنة سيئة ليس هناك فرق بين من سن سنة سيئة جزئية أو كلية صغيرة أو كبيرة التهديد الذي في الحديث خطير يشمل, يشمل النوعين والشرط الثاني اللي يدعو إليها لا شك أن من دعا إليها فإن جرمه أعظم لكن أيضا هذا هذا الشرط أنقلنا في زيادة الإثم فنعم فيكله فائدة وأما إن نقلنا البحث إلى خطورة العمل الجزئي فالفائدة فيه كما سبق الشرط الأول تحصيل حاصل لماذا؟ لأنه من أتى ببدعة حتى وإن قال القائل أنها جزئية أنها صغيرة فإنا نقول هل سيقتدى به فيها أم لا حتى لو لم يدعو إليها حتى لو لم يدعو إليها فإنه إذا أتى بعد البدعة الجزئية انقسم حاله إلى القسمين قد يدعو إليها وقد لا يدعو إليها فإن دعا إليها فلا شك أن هذا الشرط له فائدة لأن جرمه يزيد ويعظم لكن إذا لم يدعو إليها فيأتي القسم الثاني وهو أنه سيقتدى به فيها لا بد أن يقتدى به فيها ولو من أهله ولو من أقاربه ممن يراه فإذا اقتدى الناس به فيها ولو كان الذين اقتدوا, اقتدوا فيه قلة فإنه حينئذ يدخل في الحديث من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها اين فمن حق المبتدع اذا ابتلي بالبدعة ان يقتصر على نفسه ولا, ولا يحمل مع وزره وزر غيره وهذا ايضا من الناحية العملية ليس له واقع الناحية العملية لا يمكن تطويقه كيف يقتصر على نفسه يعني يعتزل عن الناس لا بده يخالط الناس فيدخل في احد القسمين السابقين يا اما يدعو اليها فجرمه اعظم اصبح داعيه للبدعه واما الا يدعو اليها ولا بد أن يقتدى به فيها ما يخالط الناس ما يخالط الناس لابد أن يقتدي به والجهال ومن ثم قول الشاطبي فمن حق المتدعي ذبت لي بالبدع يقتصر على نفسه غير ممكن إلا أن يكون معتزلا للخلق لا يراه أحد إلا أن يكون معتزلا للخلق لا يراه أحد أما إذا رآها الناس وهو لابد أن يخالط الناس فإنهم سيقتدون به يقتدي به أحد من الأعاجم أو الجهال والسفهاء فإذا اقتدوا به فإنه يحمل وزره ووزر غيره نعم. وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله يعني مر في باب البدع ذم البدع أن المبدد على توبة له لأنهم قالوا كيف يخرج مما ترتب على فعله فإنسان مثلا دعا إلى بدعة منكرة دعا مثلا لمذهب المرجعة أو دعا مثلا لمذهب الخوارج والشيعة أو دعا لمذهب معاصر من المذاهب المنحرفة كالعلمانية أو غيرها فاتبعوا على ذلك أونس أو وافقه بعض الناس وله بعض أهله ثم انتشر هذا عنه هنا وهناك أو كتب مقالا أو كتب كتابا فانتشر هذا الكتاب في الأرض فيقول هنا أصبح فعله متعد إلى غيره أن الفعل إما أن ينقصر على نفس الإنسان أو أن يكون متعد إلى غيره فهذه من الأفعال التي تتعد إلى الغير أنه كتب مقالا أو أو نشر مذهبه أو وجد من يقتدي به فيه فكيف يخرج منه قلنا المصنف هنا آه ليتعدل الخروج منه أنه يترتب على هذا أضرار كثيرة فنرجع إلى البحر السابق وهو توبة المبتدع وأما بخصوصنا هنا بخصوص هذا الموضع فهي ما يترتب على البدعم الحطورة لكن ينبغي الإنسان يكون مسؤول عن كلمته وعن كتابه وعن قلمه وعن تصرفاته وعن سلوكه وعن أفعاله وهذا كان شأن السلف الأول كان كلامهم قليل فبارك الله لهم فيما عندهم من العلم وكانوا يحفظون سلوكهم وأعمالهم من أن تدخلوا البدع حتى لا يأتي إنسان فيقتدي بهم وقد يسافر هذا الإنسان إلى منطقة بعيدة فينشر ذلك العمل فيكون ال الذي عمل به أول مرة عليه وزره ووزر من اقتدى به وكذلك في كتبهم وتأريفهم أن يحضرون من ذلك فالشاطبي هنا ذكر نوعين النوع الأول هو أن يكون الأمر مختصرا على نفسه هذا يقول أقرب إلى التوبة والخروج من العهدة ان شاء الله يتوب فيما بينه وبين الله والله يتوب على من تاب لكن باقي النوع الثاني الذي يترتب على قوله أو كتابه أو عمله بحيث يقتدي به غيره فكيف يخرج من ذلك ولا شك أن في التوبة مخرج ان شاء الله عليه البيان عليه البيان بقدر ما يستطيع يصلح مثل ما أفسد ويكثر من التوبة ويكثر من الطاعة ويكثر من النابة إلى الله ويكثر من الاستغفار فيرجى له إن شاء الله يرجى له الخير أي نعم. وشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة فأما يظهرها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام فإنها لا تعد أمرين إما أن يقتدى بصاحبها فيها فإن العوام أتباع كل ناعف لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس في حسنها هوى وإذا اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر وهذا بعينه موجود في صغير المعاصي فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على الناس ارتكابها فإن الجاهل يقول لو كان هذا الفعل كما قال من, كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه وإنما مرتكبه لأمر علمه دوننا فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى فيه لا محالة فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه بل البدعة أشد في هذا المعنى إذ الذنب لا يتبع عليه بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن, عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة فحينئذ يصير في درجة الذنب فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك فإن كان داعيا إليها فهو أشد وإن كان الإظهار باعثا على الاتباع على الاتباع فالدعاء نص أدعى إليه نعم وكما تلاحظون أن كلامه الآن في البدع الذي سميت صغيرها أو جزئية فيقول هنا إن وقعت من انسان إن يقتدى به فهي أشد خطورته فتنتقل إلى مرتبة البدعة الكلية وكذا إذا دعى إليها وكذا إذا اقتدي به فيها وكذا إذا أظهرها في مجامع الناس ولا شك أن هذه الزيادة خطورة على خطورة وشط على شر فعلى هذا ترتب المسألة كالتالي أن الابتداء ما كان منه صغيرا أو كبيرا من الأمور الجزئية أو الكلية كله خطير كله شر وكله داخل كما مضى معكم في الدروس السابقة في عموم الأحاديث كل بدعة ضلالة فإن النبي لم يقسم قال كل بدعة ضلالة بحسب درجة كل بدعة سواء كانت من الجزئية أو من الكلية والبدعة أيضا لا يتصور أن يقوم الإنسان بها إلا إذا داوم عليها الشرط الأول كما سبق تحصيل حاصل الشرط الثاني أن يدعو إليها فإن لم يدعو بكلامه ومقاله وكتابه فإنه سيقتدى به فيها وهذا الشر العظيم والعياذ بالله الأمر الثالث أن يفعلها في مجتمعات الناس أو أن يفعلها بعض الأكابر بعض الفضلاء يعني المعروفين في الناس أتى وإن معروف بالعلم أو بالسنة فإن الزلل منه خطير لأن الناس يعتذرون به ويقولوا فعلها فلان ولولا تكون صواب ما فعلها فلان فهذا يكثر في الجهال يكثر في الجهال ويكثر في العوام فيكثر في السفهاء فأنهم يعتذرون بالعالم إلى أخطأ ولذلك المعصية من العالم ليست كالمعصية من العام والزلة من العالم ليست كالزلة من العام والزلة أيضا من طالب العلم ليست كالزلة من من هو دونه لكن ينبغي الإنسان أن يشعر بمسؤوليته وبما حمله الله عز وجل من أمانة العلم فيتق الله عز وجل ويستقيم على شرع الله ويتق الله فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يراعي أحوال الناس كثير من الناس تجدوا يراعي مصالح كثيرة ويجتهد اجتهادات لا أصل لها ويراعي فلان وعلان وعامة الناس ويراعي كثيرا من الأوضاع ثم يحدث أشياء ما ينبغي له يعني لو كان في أمر في حالة عادية ما أحدثها إذا أحدثها ووقعت منه الزلة احتج الناس به فقال لو كان خطأ ما صنعه فلان ولو, ولو كانت معصية ما عملها فلان فيذهبون فيقتدون به ومن هنا يكون مسؤولا عن من به فيها وقد ابتلاها الله عزيزي اللي بتلك المنزلة بحيث الناس ينظرون إليه وإلا لو كان من أحد الناس لا يعرفه أحد ما به أحد لكن قالوا هذا طالب علم يحفظ القرآن هذا إمام مسجد وهذا داعية وهذا متخصص الشريعة وهذا انسان ظاهره الخير يهتم بأمور الإسلام والدعوة إلى الله وهذا كاتب الإسلامي وهذا عالم وهذا فقيه فنظر الناس إليه وإذا نظر الناس إليه ورأوا منهم خالفات استنوا به فيها وقد يتعصبون إلى قولهم ويحتاجون بفعله لو لم يكن ذلك صواب لما عمله فلان وفلان وفلان وفلان ولا شك أن من عمل ذلك العمل واحتج بفعل فلان وفلان ليس بمعذور لأن العبر أن هي في الدليل لكن كثير من الأعوام لا يعرفون ذلك فمن آت المعصية من بابها فلا شك أن عليه وزر ومن ابتلي بها ممن عنده علم ووافقه الناس على ذلك فلا شك أن عليه وزرها وزر من عملا بي ومن ثم فالأمر له خطورة وما ذكره الشا... وما ذكره الإمام الشاطبي هنا لأنه يكثر يكثر في زمانه وفي غير الزمانه قال لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه فلالبدعة أشد في هذا المعنى ثم إن الجهال يتقربون بفعل ذلك العالم قالوا لو لم يكن لو لم يكن هذا العمل صحيحا لما فعله فلان وفلان هناك وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدع الناس إليها فاتبع وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب فكيف بمن ظل فصار من أهل النار هذا الأثر أخرجه ابن وظاح في البدع والنهي عنها وهذا البحث يرجع إلى البحث السابق وهي هل المبتدع توبة أم لا وإنما شدد السلف في ذلك ونقلوا فيه آثارا وإن كان لا يصح فيه شيء من الأحاديث كما سبق معكم ليس فيه حديث صحيح وما رؤية لا توبة لمبتدع ليس بحديث ليس بالصحيح وإنما شددوا في ذلك بمثل هذا التشديد لكي يعرف الإنسان أين يضع قدمه ولا شك وإن كان مثل هذه الأثار لم تصح لكن الأمر خطيل يعني إذا كان بروج المخدرات مثلا. ويبيع مخدرات على فلان أو فلان فيأكلها فيفسد في دينه فيترك الصلاة ثم يذهب الثاني المروج فيروج على غيره وأصبح هذا من المحاربة والفساد في الأرض لأنه يتعدى ضلر وينتقل من إنسان إلى إنسان فيهرق الناس دينهم فلا شك إن البدع إهلاك للدين إهلاك للدين وفساد عظيم وما يترتب عليها أنت المبتدع لا يدري ماذا سيترتب عليها لكنه فتح باب شر على نفسه فتح باب شر على نفسه وأما ماذا سيترتب عليها فهذا يكفي فيه الإشارة وإلا أنه يحتاج إلى محاضرات لكن درستم التاريخ الإسلامي كم طائفة تعيش على البدع وتموت على البدع ويتتابع الأجيال فيها على البدع وما زالت مستمرة هذا تتابع استمرار ولا لا فتنة عظيمة في الدين وأعظم شيء للناس حفظ دينهم مثل العبادات الشركية التي عند القبور تنظر فيها فتقول إلا أن يبعث الله لهذه الأمة مجدد أو مجددين في كل مكان وتعود هذه الأمة إلى رشدها ويكثر فيها العلم تظهر فيها السنن حتى يزال تزال العبادات الشركية التي هي أصل الشرك الأكبر الذي حدث في قوم نوح كرموا الصالحين واهتموا بهم صوروهم جعلوا على قبورهم بناء ثم انتقل جاء الجيل الثاني فانتقل إلى صرف شيء من العبادة ثم تتابعت الأجيال بعد ذلك واحتاج هذا الشرك ليخرج من الأرض إلى أنبياء يبعثهم الله عز وجل يجددون الدين لكن تتابعت الأجيال على هذه البدع فضلر البدع يتعدى يفسد, يفسد الأمم وأما بالنسبة للبدع المعاصرة فإنك لا تجد شررا في هذه الأمة إلا وسببه البدع ما كان منها قديما وما كان منها من البدع الحديثة المعاصرة فالأثار التي ذكرها السلف هنا لعظيم ما يترتب على البدع من انحرافات في الجماعات والأمم والمجتمعات بقي البحث السابق الذي مضى معكم في أكثر موضع وهو توبة المبتدع من خرج بنفسه وتاب إلى الله عز وجل صدق فعليه أن يبدل مكان السيئة الحسنة وبقدر ما أفسد يصلح فلعل الله أن يقفل توبته وإنما ذكرت هذه الآثار لمقاصة حظيمة كما سلف وسلفت الإشارة إليها أي نعم وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية يوهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها أي نعم يعني ليظهر في جماعات الناس ومن يشتغلون بالعلم ومتفقها وامة المساجد وغيرهم ونظر لهم ال ال العوام من العرب والعجم لنما يعتبرون أن هذا التصرف لو لم يكن سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا هذا فيقتدون بك شعرت أو لم تشعر أي نعم أقرأ بارك الله فيك سيذكر الآن الشاطبي أمثلة عن مالك وعن غيره من أهل العلم نعم. قال أبو مصعب قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وك... لاحظ الآن لاحظ يعني مستوى الناس في الفقه ولذلك الجيل الأول لما اهتم العلم والعمل والدعوة أخرج مجتمع قوي في جميع الجوانب فهذه المخالفة ابن مهدي من كبار تلامذة الإمام مالك عبد الرحمن ابن مهدي المعروف المشهور الإمام الكبير وهو الذي نشر مذهبه في العراق هو من كبار المحدثين فأحدث شيئا في المسجد لم يكن معروفا عند الناس فلاحظ العبارة هنا رمقه الناس بأبصارهم يعني استغربوا عمله أنه أحدث شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قبل فهذا يدل على مستوى يدل على مستوى الناس ونباهتهم وخوفهم من البدع ورمقوا مالكا الإمام مالك كان هو المشهور في المسجد الذي يرجع إلى قوله رمقوه نظر في يصنع فهذا يدلك على مستوى الناس العلمي ومستواهم في الفقه مين وكان قد صلى خلف الامام فلما سلم قال من ها هنا من الحرس الذي صلى خلف الامام الامام مالك اي نعم وقال من ها هنا من الحرس فجاءه نفسان اي جاءه رجلان من الحرس وهذا يدل ان العلماء كانوا يامرون وينهون ويسمع لهم مالك نادى الحرس من المسجد قال من هنا من الحرس اي فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه فحبس فقيل له إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له ما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه يعني هذا لم يكن يعرفه الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لعنه الله والملائكه عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فبك ابن مهدي ووالى على نفسه الا يفعل ذلك ابدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره وفي روايه عن ابن مهدي قال فقلت للحرس لاحظ هنا ما قال هذه بدعه صغيره هذه مخالفة صغيرة ولا تدخل تحت الحديث المذكور من أحدث في مسجدنا حدثا فأخذوا الشققون في المسائل ويضيعون هيبة الموقف وإنما أناس كان اهل سنة أهل لكن لما كثرت البدع في الناس في العصرة المتأخرة ما عاد يبالوا لا بالكبير عياذا بالله لا بالبدعة الكبيرة ولا بالبدعة الصغيرة نسى الله العافية وفي رواية عن ابن مهدي قال فقلت للحرسيين تذهبان بي إلى أبي عبد الله قال إن شئت فذهب إليه فقال يا عبد الرحمن تصلي مستلبا تصلي مستلبا فقلت يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا كما رأيت فثقل ردائي علي فقال آه الله ما أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه قلت آه الله قال خلياه وحكى ابن والضاحن قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك ما هذا الذي تفعل فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان وعثمان فلم يفعلوا هذا فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه نعم التثويب أنه يردد الدعاء بين الأدان والإقامة كما سبق معكم يعني يؤذن بين الأدان والإقامة عشر دقائق ينتظر الناس أو ثلث ساعة كل مرة يقوم ويدعو ولو بصيقة الأدان والإقامة كل مرة كل مرة يقوم فيدعو بين الأذان والإقامة هذا الزيادة في الدين إحداث ذكر له الإمام. الإمام مالك فنهاه عن ذلك مع أن الرجل اعتذر يقول أريد أن يعرف النصر على الفجر فيقوم وقد يثوب قبل الأذان وقد يثوب بين الأذان والإقامة التثويب له صور كثيرة نعم لكن هذا هو التثويب المذمون نعم فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمنا ثم إنه اتنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه مالك فقال له ما هذا الذي تفعل قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن فقال إنما نهيتني عن التثويب فقال له لا تفعل فكف زمنا ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل إليه مالك فقال ما هذا الذي تفعل فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه قال, هنا. هنا قال ابن وضاح وكان مالك يكره التثويب قال وإنما أحدث هذا بالعراق قيل لابن وضاح فهل كان يعمل به بمك بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار فقال ما سمعته إلا عند, بعض إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين فتأمل كيف منع مالكم من إحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادئ الرأي وجعله أمرا محدثا وقد قال في التثويب إنه ضلال وهو بين لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولم يسامح للمؤذن في التنحنع ولا في ضرب الأبواب لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي خوف أن يكون حدثاً أحدثاً وقد أحدث بالمغرب المتسمي بالمهدي تثويبا عند طلوع الفجر وهو قولهم أصبح ولله الحمد إشعاراً بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتاخرون تثويب تثويباً بالصلاة كالعذان ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون الله وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين العذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة وهذا نظير قولهم عندنا الصلاة رحمكم الله وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا أراد أن يصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه قال ابن رشد وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر أن عند الفجر بقوله حي على الصلاة ثم ترك قال وقيل إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة نعم. حديث ابن عمر هنا رواه أبو داود في الصلاة باب في التثويب